112. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش 113. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع 114. أفلا تتذكرون 111 يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون 112 ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم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 قل يَتَوَفَّأْكُم مَلِكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَى إذِ الْمُجْرِمُونَ نَاقِسُ رُؤُسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَ الْصَالِحَانِ إِن نا مُقِنُونٌ ولو شئنا لأتينا كل نفس هدأها ولكن حق القول مني لا أمل أن نجهنم من الجنة والناس أجمعين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 113. ستجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون 114. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين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 113. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون 114. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار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 111. إنا من المجرمين منتقمون 112. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه 113. وجعلناه هدى لبني إسرائيل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 أو لم يروا أن نسق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرع تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أ يبصرون